لا يسمعون عسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطق السما كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا